صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديدا أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات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 الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تضيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالب الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل, بالليل وسارق بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من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 أولئك الذين يتقون من الله وهم يتقونه، أو الذين يتقون من الله وهم يتقونه، أو الذين يتقون من الله وهم يتقونه، أو الذين يتقون من الله وهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا ومما ما يوقدون عليه في النار ابتغاء حنية متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض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 الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين ينفون بعهد الله ولا يغضون والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم, ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتغاؤ وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤن بالحسن ويدرؤن بالحسنة السيئة أولئك لهم عقاب الدار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 وَالَّذِينَ ينقضون عَهْدَ اللَّهِ من بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ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 ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب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 افَلَا يَيْأَسُ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لو يشاء اللَّهُ لَهَدَنَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تصيبهم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا من دَارِهِمْ أو حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سنوهم أَمْ تنبئونه بما لا يعلم في الارض أَمْ بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هَادٍ لهم عذاب في الْحَيَاةِ الدنيا ولعذاب الْآخِرَةِ أشط وما لهم من الله من ويق مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقُبَ الَّذِينَ اتقوا وَعُقُبَ الْكَافِرِينَ النار وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا نزل إليك ومن الأحزاب ما ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعوا وإليه نعبد وكذلك أنزلناه حكمًا عربيًا ولا إن أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريا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 أَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ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 بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ